بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسر إنما على العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلا ربك فرغنا